5. استمع إلى الجمل الآتية ولاحظ الفرق بينها ثم اكتبها في دفترك هم ساعدوا الأطفال لكنهم ما طلبوا المساعدة منهم هن ساعدنا البنات لكنهن ما طلبنا المساعدة لأنفسهن هم ما ساعدوا الطلاب لكنهم طلبوا المساعدة لأنفسهم. هن ساعدنا الطالبات. لكنهن ما طلبنا المساعدة لأنفسهن. أنتم ساعدتم الأطباء. لكنهم ما طلبوا المساعدة منكم. أنتن ساعدتن الطبيبات. لكنهن ما طلبنا المساعدة منكن.